ani wa itha idin وأوفوا بعهد الله إذا عادتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم إن الله يعلم ما تفعلون أَوَلَا تَكُونُونَ كَٱلَّتِينَ قَبْلَكُمْ وَأُنزِلَ عَلَيْهِمْ مِن بَعْدِ قَوْلِكُمْ أَن كُنْتُمْ تَنظُرُونَ أَنَّ تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة النساء إِنَّمَا يَبْلُوكُمُ اللَّهُ بِهِ قَالَ وَلَا أُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا أُقْسِمُ بِمَا لَا أَعْلَمُ وَلَا أَجْعَلُ ولتسألن عما كنتم تعملون ولا تت... تَخْشَوْنَ أَنَّ مَا نَجْمُ دَخَلًا بَيْنَكُمْ فتزل فَتَنزِيلَ قَضَاهُم بَعْدَ ثُبُوتِهِم وَتَذُوقُ السُّوءَ بِمَا أصَدَّتُم عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَلَكُم مَّا ذَاقُوا وَلَا تَشْتَرُوا بِعَهْدِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا الله هو خير لكم إن ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون Quan A dan ku mi وَلَ نَجذيا ن الذيَ صَبَ أَجرَهُم بِأَفْ سَنِمكَوا من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحي أنه حياة طيب وَأَن لَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ مّ مِ لَ وَلا نجدًا النَّم جِلَهُ بأَح سَنمَا فإذا قرأت القرآن فاستعذ إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى سلطانه وعلى What is that? بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَّهُونَ قُلْنَ bil haq qili yuth bitan lamzina amanu Oh, Allah, no. In ما يفتر الكذبل Man qafa rabbil laminda deeman illam man akritha wa qalbuhum ma innum bil وَل أَكِم من شَْرَاح أَذِكُفأَلِصَادِلََ فَ لَْ غَضَوُوا مِنَ اللَّ وَلَ م ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأمر أول أائك الذي لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون <تصفيق> ثم إن نَوْلَ بَعْثَ الَّذِينَ جَرَوْا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاءُوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعد أَوْ الله هُمْ مَثَلٌ لِقَوْمٍ يَعْتَنُونَ أَمِنَ تَمُوتُ مَأِنَّ تَيَأْتِيَهَا فكفرت بأن عم الله فأذاقها الله وَأَن قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ فَكَذَّبُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ عَذَابًا نَنْقُلُ مِن مَّا أَرْزَقَكُمُ اللَّهُ حَمْدًا لَّوْ كُنْتُمْ تَعْصُرُونَ انما ما حرم عليكم الميتة والدم ولهم الا wamani u d'r rghir fadhi ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام إِنَّ <تصفيق> الَّذِينَ وَلَكَ اللَّهُ الْعَوِّينَ